لآن ل ا قل ر آ ن أعوذ ب ا ل الشيطان الغجيم قل ه من تعالوا ا ت و ا ما حضن ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا وبالوالدين أ ح س ا ن ا ولا تقتلوا أ و ل ا د ك م من إ م ل ا ق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ذ ل ك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إ ل ا بالتي هي أ ح س ن حتى يبلغا شده و أ و ف و ا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إ ل ا و ص ه ا و إ ذ ا قلتم فادلوا ولو كان ذا ق ر ب ا وبعهد الله ا و ف و ر ذ ل ك وصاكم به لعلكم تذكرون و أ ن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذ ل ك وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي أ ح س ن وتفصيلا لكل شيء وهدى, وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ه ذ ان كتاب ز ل ن ا مبارك ا ه ف تقولوا ب ع و و ه ا ت ع ل ك م م ت ر ح ن أن ت ق و و ل إ ن م ا أ ن ز ل الكتاب على طائفتين من قبلنا و إ ن كنا عن دراستهن م غافلين أ و تقولوا لو أ ن ا انزل علينا الكتاب لكنا ف ه د ى منهم فقد جاءكم ب ي ن ة من ربكم وهدى و ر ح م ة فمن أ ظ ل م ممن كذب ب آ ي ا ت الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آ ي ا ت ن ا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إ ل ا أ ن ت أ ت ي ه م ا ل م ل ا ئ ك ة أ و ي أ ت ي ر بعض ك أو يأتي ب ي ايات ت ربك و م يأتي ي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آ م ن ت من قبل او كسبت في إ ي م ا ن ه ا خيرا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 ولا تكسب كل نفس إ ل ا عليها ولا تزر و ا ز ر ة وزر أ خ ر ى ثم إ ل ى ع ب ك م مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف ا ل أ ر ض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آ ت ا ك م إ ن ربك سريع العقاب و إ ن ه لغفور رحيم